وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل فِيهَا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وأشجارا تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن تنبت بالدهن وصدغ الأكلين وإن لكم في الأعذار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 فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم مَا هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما تمعنا بهذا في آباءنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصر لي بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاتلق فيها